وما أ ب ر ع نفسي إ ن النفس لامارهم بالسوء إ ل ا ما رحم ربي إ ن ربي غفور رحيم وقال ا لمل فؤتوني ب ي أ س ت خ ل ص ه لنفسي فلما كلمه قال إن ك اليوم لدينا مكين أ م ي ن قال اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي ق ف ي ض عنيد وكذلك مكنا ليوسف لي في ا ل أ ر ض يتبوا منها حيث من نشاء وجاء اخوه يوسف ف ب ل غ ا عليه فعرفه م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 و لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ولما َََّ ب ََ ل ُ و ا من ِْ ح ي أ َ م ر ه أ َ ب ُ و ه ُ م ما كان ََ لهم يعلم ن ْ من َ الله َّ من شيء ْ الا َّ خ حاجه في ِ نفسها َِْ خذ فضاها َ و ِ ن َّ ه لدغه َ <تصفيق> فأوى أخاه ولما دخلوا على نوس فاوعى اليه اخاه قال إن انا أ ن اخوك فلا تلتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجاه ز جعل السقايه في رحم اهله ثم ادل مؤذن ايه والدين انكم نسائي قالوا و أ ق ب ل و ا عليهم ما ذ ا تفصلون قالوا نفصل صلاح الملك ولمن جاء به حمل ب غ ي د و أ ن ا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفصل في ا ل أ ر ض وما كنت قالوا فما ج ز ا ؤ ه إ ن كنتم كاذبين قالوا ج ز ا ؤ ه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ف ب د أ ب أ و ا ي ت ه م قبل وعاد موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله و ط ر ق كليبي عنه قالوا ان يشرق فقد سرق اخله من قبل فاتوا ونكتب في نفسه ولن نبدئ لهم قال انتم شر و مكانه والله اعلم بما تصفون قالوا يا أ ي ه ا العزيز إ ن له ابا شيخا كبيرا فهم احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال م ا ذ الله ا أ ن ناخذ إ ل ا من ل م ا استيئتوا منه خلقوا نديا قال كبير أ ل م تعلموا ان أ ب ا ك م قد أ خ ذ عليكم موفقا من ا ل ل ه ر من قبل ما صرفتم في يوسف فلن ادعوك ا ل أ ر ض حتى ياتون وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا أ بلاء نبئك ت س و ا شهدنا علنا إلا بما وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وادعي القريه التي كنا فيها وغيرها ا ل التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل تولت لكم انفسكم امرا فطر جميل ما سال الله ان ياتيني من جميع الحكيم وتولى وقال يا اسف على نوسف و ب ي ض ت عيناه من الحزن فهو كظيم قامو تالله ستمت البروت فحتى تكون حربا أ و تكون من الهالكين ا ل ل ه أ ع ل م ا ء الله الحسنى يتر ويصبر فإن الله لا ألعى قالوا تالله ل قد اكرك الله علينا وان كنا لخاسرين قال لا تكريم عليكم ل يا موسى يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ه اذهبوا صحيح إذ ها إذ ها بطبيع فألكوا أن اذهبوا صيادا فألكوا أ ولي يأتي بصيرا, إذ ها إذ ها بطبيع ولي يأتي بصيرا. بأهل و ل م ا فصلت النابلسي ع ي ق ل أ و ه إني أ ج حيوك ف للعلوم و ا تغندون ق تغنى لفي الاسلاميه ولي فارتز بصيرا قال الم ي اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خطيئين ا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور ا ل ر فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال دخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش و خ ر و ا له سدد وقال يا ابت هذا تاويل ق ا ل ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدن بعد أ ن نبغ الشيطان بيني وبين إ خ و ة إ ن ربي لطيف لما يشاء رب قد اتيتني من الملك و ا ل م ت ن ي من ت أ و ي ل ا ل أ ق ا د ي ر فاتقوا السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ت ولي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة توفني مسلما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين ذلك للامن أ م وما م وهم ينقون أ ك ث ر الناس ولو ح ر ف ت بالمؤمنين وما ت س أ ل ه م عليه من أ ا ج ه إ ن هو الا ذكر للعالمين و ك أ ي ن من ايه في السماوات والارض و ك أ ي ن من آ ي ه في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون ن عليها وهم ع ذ و ب و ن ولقد ا بأسنا نرد عن كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بينهم موسوعه النابلسي ي للعلوم ن الاسلاميه تلك ايات الكتاب والذي أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وتغفر الشمس والقمر كله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 ي وفي ليل الارض تطعم تجاهرات وجنات, وجنات من اعناق وجنه اعمال ودرع ونزيد صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ا في ذلك لايات لقوم يعقلون و إ ن ت ع د ر ف ع د ه م قولوا أ اذا كنا تراب الامال في ق ل ق جديد أ و ل ئ ك الذين كفروا بربهم واولئك ا ل أ و ل ا ن في أ ع ن ا ق ه م و َُ و ل َ ئ ك َ أ َ ف ر ا د النائم َ فيها ِ خالدون َُِ ويستعجلونك ََََِْ بالسيئه ِْ قبل ََ الحسنات َْ وقد َ خلت َ من قبلهم ُِِْ ا ل ن ُ ل َ ا ت ِ وان َ ربك َََّ له َ نظره َ الناس َّ على َ ع ِ ب ه م ا <تصفيق> ربك لكني من قاض ويقول الذين كفروا لولا أ ن ز ل عليه م آ ي ه من ربه إ ن م ا أ ن ت منزل ولكل قومه الله يعلم ما تحمل كل أ ن ث ى وما تغيب ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بالقدام وهلم الغيب و ا ل ش ه ا د ة ا ل ك ب ي ر المتعال ولو هو ق ت ب ا ك من م يديه ومن خ ل ف ي يحفظونه من أ م ر الله إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم و إ ذ ا أ ر ا د الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم ن دونه من روان آل هو الذي يريكم البرق خوفا وطلا وانشئوا السحابه ويدفع الرعد بحمده والملائكه من خيفته وينشر الطواعق ص ا ع ا ل ص ر ف ا ن ص ي ب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال م له د ع و ة الحق لهم دعوه الحق والذين يدعون الذين لا يستجيبون لهم بشيء الا, إلا كباسط كفين ا ل الماء اليل ا ل غ ف ا ء وما هو بباله وما قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل الله قل افاتخرت من ذ و ن ه اولياء لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير أ م هل تستوزن ما ت و النور أ م جعلوا لله شركاء خلقوك خلقي ف ت ج ا ب ل الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زلدا رابيا ومنا ينقدون عليه في النار ب س ت ض ا ء ع ل ي ة أ و م ت ي ا زلد كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزلل فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في ا ل أ ر ض كذلك يضرب الله ا ل أ م ا ن ا س ت ج ا ب و ا و ا ل لم ذ ي ي ن س ت ج ي ب و ا له م م ا في الله أ ر ض جميعا م و ث م الحسنى و افتدوا به ل افمن َ يعلم ََُْ أ َ ن َّ م َ ا أ انزل َِْ اليك ََْ من ربك َِّ الحق َُ كمن ََ هو َُ أ َ م َّ انما إ ََِّ يتذكر َََُ و ل ُ و ا ل ْ أ َ ل ْ ب َ ا ب ِ الذين ََِّ يوفون َ بعهد ِِ الله ولا ََ ينقضون ََُُْ الميثاق َِْ والذين َََِّ يصلون ََُ ما َ أ َ م َ ر َ الله َُّ به ِِ أ ن ي و ص ل و يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ب ث غ ا ء وجه ربهم واقاموا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما رزقنا سرا وعلانيه ويجرى ويجرؤون ل ا ل ح س ن ه السيئه أ و ل ئ ك لهم تبدى جنات و عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم واجوالهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم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 ويجدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء النار الله يرفض الرزق لمن يشاء ويقدر <تصفيق> الا ذ ي ن ن آ م و وتطمئن و ق ل بذكر ه م ب الله ألا الله بذكر تطمئن قلوب ا ل ذ ي ن آمنوا وعموا ا ل ص ا ا ل ح ت و ب ا أرسلناك لهم مآب. كذلك مآب أمة وحسن في قل قبلها ل ت ولو م الذي أ ي ان قرانا موسى وقرانا إلا موسى و ت و ا س ى وموسى وموسى وموسى به الجبال او قطعت به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييئت الذين امنوا أ ن لو يشاء الله نهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا و ك قريبا من ذرهم ح ت ياتي وعد الله ان الله لا ي ص ل ف الميعاد ولقد اشتهت بان رسل من قبلك ف أ م ل ي ت للذين كفروا ثم أ خ ر ت ه م ث م أخذتهم افمن أ هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله شركاء قل سموه ان تنبئوا ب في الأرض موسوعه بل جنين النابلسي ل ل ل ا ل ل و م الاسلاميه ه ه من و م ا ل ه من م الله يواقى مثل ا ل ج ن ة التي ي ل د المتقون س تجري م تحتها ا ل أ ن ه ا ر كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آ ت ي ن ا ه الكتاب يفرحون لما انزل إ ل ي ه ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إ ل ي ه أ د ع و إ ل ي ه ماب وكذلك أ ن ز ل النام حكما عربيا ولئن اتذرت ا ه و ا ولقد مكنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ج ز و ا ج ه وذريه وما سال لرسول ان ياتي ب آ ي ه إ ل ا باذن الله لكل أجل يقول كتاب من الله ما يشاء ولدينا أم ك ل ذ يوم ن ع د او نتوسلنا ك ن م عليك الارض ب ل وعليك الحساب ا اولم يروا ان لا تلد الارض من قطوان اطوافنا والله يحقق أصحب وهو الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ل من عقب الداء ويقول الذين كفروا لاستمسنا قل كفى لله سيدا بيني وبينكم ومن عندهم الكتاب كتاب انزلناه إ ل ي ك لتخرج الناس لنفضل ما به الى النور ب إ ذ ن ربهم الى صراط العزيز ا ل ح ب ي د الله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وويل للكافرين عذاب شديد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 ف ي ظ ل ا ل بعيد وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 واذ َ إ قال َُ و س ى لقوم ِ ا ْ ك ُ و ن ا نعمت َ الله ع َ ي ْ ك م ِ ذ ْ أ َ ن ْ ج َ ا ك م من ْ آ ل ِ فرعون ِْ يسوونكم ََُُْ سوء العذاب ََِْ ويدبحون َ ذ َِ ابناءكم ََ ويستحيون ََََْْ ر ِ س َ ا ء ك ُ م ْ وفي َ ذلكم َُِْ ب ل ا ء من ربكم عظيم و إ ذ تاذل ربكم لئن شكرتم ل ا د ي ذ ن ه م و ل ن كفرتم عذابي ل ش د ي د وقال موسى ان ت ك ر و ا أ ن ت م ومن في ا ل أ ر ض جميعا ََ ل م ْ يَأْتِكُ النابلسي ََََ م ُْ للعلوم ِ قَوْمِ مُوْحِرُ م ُْ الاسلاميه َُّ إِلَّا اللَّهِ جَاسِ ف ر ب وقالوا ا يوم أفوالهم و ق انا ل كفرنا بما أ ر ز ل ت م ب ه و إ ن ا لفي شك مما ت ب ع و ن ن ا إ ل ي ه مريب قالت رسلهم اتي الله شك فاطر السماوات و ا ل أ ر ض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ونؤخركم إ ل ى أ د ب مسمى قالوا إ إن م انتم إ ل ا بشر مثلنا تريدون ان تكونوا اسماء الله الحسنى ب س وما لنا ان لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنفرضن على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهن لنخرجنكم من ارضنا او لتعوذن في ملتنا ف أ و ح ى اليهم ربهم نزك الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدي ذلك لمن خاف مقامي وصاف وعيد واستفتحوا وصاب كل جدار يتجرعه ولا يكافئه و ي أ ت ي ه الموت من كل مكان وما هو بميت, وما هو بميت ومن ورائه عدد غ ر ي ب مثل الذين كفروا بربهم أ ع م ا ل كومال ا ل س د ت به الريح في يوم العاصف لا يقدرون ما كتبوا, كتبوا على شيء ذلك هو ا ل ظ ل ا ل الضريب الم تر ان الله ان الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق حين شان ا ل ك م وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز وبرجوا لله جميعا فقال الضعفاء ا ل ذ ي ن استكبروا إ ن ا كنا لكم ت ب ع ا فهل أ ن ت م مغنون عن عذاب اليم ل ه ش ق ا وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وعد الحق وورثتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا ان دعوتكم ف ا س ت ج ل ت م لي فلا تلوموا و ل و م و ن ف س ك م ما أ ن ا ب م ص ر خ ك م وما أ ن ت م ب م ص ر خ ي اني كفرت بما أ ش ر ك ت م و ن من قبل إ ن الظالمين لهم عذاب أمين وأدخل اليم ذ ن آ ن و ا وعلموا جنات فيها بإذن ربهم فيها بإذن ربهم فيها سلام الم تر ت ا ا ا ل ن كيف ن ي ه ا بإذن ر ب ض الله ا فضرب مثلا كلمتهم ط ي ب ة ك ش ج ر ة طيبة أفوى اسماء ب ت و ف ر ا ل س ه الحسنى ومتى ك ل م ة ق ب ي ح ة ك ش ج ر ة قبيحه ترست من فوق ا ل أ ر ض ما لها من قرار يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول ا ل ز ا ب ت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ونضل الله الظالمين ويضل الله ا ظ موسوعه النابلسي ل ي م للعلوم ا الاسلاميه اسماء ا ل ل ر الحسنى ر و لفضيله الدكتور م ي م ه قل ت م ت ل ن ا ب ل س